ألم نشرح لك صدرك ووضعنا ع ل ك وزرك الذي أ ن ق َ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر فإذا فرغت ف ن صبا وإلى ربك فرب